إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيْنًا لَهُمْ آمَالٌ فَهُمْ يَعْمَهُونَ هُنَاكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَارُ وَإِنَّكَ لَتُلَبَّقَ الْقُرْآنَ مِنَ اللَّدُنِ الحَكِيمِ الْعَلِيمِ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آلَ أَسْتُنَرَّسَتِكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ أَتِكُمْ أَوْ أَتِكُمْ بِشِهَابٍ قَبْسٍ لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَنَجَاءَ هَنُودِ الْبُرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 فحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم ينزعون حتى إذا أتوا على واذ النمن قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحفمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون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 لا وَعْدْ بَنْهُ عَلَى بَنْ شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحْنَهُ أَوْ لَأَعْتِنِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَا كَتَبَ يَرْبَعِي فَقَالَ أَحْفَظْتُ بِمَا لَمْ تُحْفَظْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ ثَبَائِ بِنَبَائِيَ قِيْمٍ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 قالت يا أيها الملو أفتوني في أمري ما كنت خاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه أفسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله وكذلك يفعلون وانني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ تُمْدُونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنَّ تُؤْمِنُوا تَفْرَحُونَ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 فَلَمَّا جَاءَتْ سَكِينَةَ هَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُمْ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ فيل لهدخ للصرح فلما راته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب اني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان بالله رب العالمين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 قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعه رهب يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله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 اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ أَمَّنْ أم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً بِهِ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها فإله مع الله بل هم قوم يعبدون اذ جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا اله مع الله بل اكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إِذَا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الْأَرْضِ أإله مع الله فليلا ما تذكرون أَمَّنْ أم يَهْدِيكُمْ فِي ظُنُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْثِلُ الْزِيَاحَ بُشْرًا وَمَن يُرْثِلُ الْزِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَذَي رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَّا اللَّهِ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَم من يَبْدَأُ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء وَالْأَرْضِ أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيام يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون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 يُنْذِرُونَ فِي الْأَرْضِ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ المجرمين وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا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 إن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لقوم يؤمنون وَيَوْمَ ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوا مدافرين وترى الجبال تحت بها جامدة وهي تمر مر السحابة. سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي أَطْفَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَمَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ يَنْفُذُونَ فَدَعْ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ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 وَأَنْ أَتَلُوا الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ظَلَفَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُضِيرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ